نفسي تفضل معايا في حضن من شوق الهوى تاخدني وابقى كل الحياة يا حبيبي لي نفسي قولك بكل ما فيه انت بس اللي غالي علي سيبني سبني احلام وعيش وانا بين ايديك